واتبعوا ما تكن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 هذه من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الاخره من خلق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 من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم